وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظن السَّوْءَ عَلَيْهِمْ 109. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا 110. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا 114. ورسلناك شاهتا ومبشرا ونذيرا 115. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا 116. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم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 بِرَسُولٍ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا 118. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما 119. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغالم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدنوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا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 يطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليت من قبل يعذبكم عذابا أريما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله جري من تحت ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فأزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما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 وَهُوَ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا 119. هم الذين كفروا وصدوكم عنه مسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال لم تعلمهم أن تطؤهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم عرته بغير علم ليدخل الله في رحمته ما يشاء. لو تزيّنوا لعذاب الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهليات فأنزل الله سكينة فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين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 الله ورضوانا سِمَاهُمْ فِي مُجْرِيٍّ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ نارَكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّورَعِ وَمَثَلُ